بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدّس يا أيها المدّس قم فأنزل قم, فأنذر قم فأنذر وربك فكبر وربك فَكَبِّرْ وثيابك فطهر وثيابك فَطَهِّرْ وَفِيَا بِكَ فَطَهِّرْ وَارْجِز فَاهْجُرْ وَارْجِز وَلِرَبِّكَ تَصْدِرُ فَإِذَا نُقِرَ في النَّاقُورِ فَإِذَا نُقِرَ يوم النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ على الكافرين غير يسير. على الكافرين غير يسير. ذرني, ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ومهدت لَهُ تمهيدا ثم يطمع أن أَزِيدَ ثم يَطْمَعُ أن أزيد كلا إِنَّهُ كان لأذين كلا انهم كان لاياتنا عنيدا ساؤرهقهم صعودا ساؤذقهم صعودا انهم فكروا وقدر إنه فكر وقدر فقتل سقطن كيف قدر كيف قدر ثم قتل ثم قتل كيف قدر كيف قدر, كيف قدر ثم نظر ثم نظر ثم عبث وبثر ثم عبث وبثر ثم أدبر وث تكبر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر فقال إن هذا إلا فحر يؤثر إن هذا إلا طول البشر سأصل سقر سأصليه سقر وما أدراك ما تقر وما تقر لا تبقي ولا تذر, تذر لواحة للبشر لواحة لو للبشر عليها تسعة عشر عليها تسعة عشر وما دعلنا أصحاب وما جعلنا عزتهم إلا فتنا للذين كفروا وما جعلنا إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أُوتوا الكتاب وَالْكِتَابَ وَيَزَادَ الذين, الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْحَقَّ وَالْحَقَّ وَالْحَقَّ وَالْحَقَّ وَالْحَقَّ وَالْحَقَّ الكتاب وال واليقول الذين في قلوبهم مرض والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء، كذلك يضل الله من يشاء، ويهدي من يشاء، ويهدي, من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما يعلم جنود ربك إِلَّا هو وما هي إِلَّا ذكرى للبشر وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر, كلا والقمر والليل إذ أدبر والليل إذ أدبر, والليل إذ أدبر إذا أسفر والصبح إذا أسفر، إنها لإحدى الكبر،, إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كتبت رهينه كل نفس بما كسبت رهينه إلا أصحاب اليمين إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون في جنات يتساءلون عن المجرمين عن المجرمين ما سلككم في سقر ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين قالوا لم من ولم نكن المسكين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين وكنا نكذب بيوم الدين نكذب بيوم الدين حتى نكذب في الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين، فما لهم عن التذكرة كأنهم حمر مستنفرا فرت من قسوة، بل يريد كل أميرٍ منهم أن يؤتى بل يريد كل منهم أن يقتل، أن يقتل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 فمن شاء, فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو تقوا وأهل المغفرة هو أهل التقوى.